بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تزيل العزيز الرحيم لتذر قوم 119. حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 110. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سجزا ومن خلفهم سجزا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أَسَوَا عَلَيْهِمْ أَن دَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ خَشْيَةَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُم بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ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 أريد الرحمن بضر لا تغنى عني لا تغنى عني شيئا ولا ينقذون <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء من صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لم لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حذفا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا ليأكلون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 109. وآية لهم أنا حملنا في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة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 119. إن كانت إلا واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا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 وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فلن يبصرون ولو نشاء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له انه الا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 خَلَقَ وَلَمَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ الذي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا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 e